بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد لقاؤنا الثامن نتابع في الـ NVDA قارئ الشاشة المحبوب لنا جميعا <تصفيق> سنتابع الحديثة ولازلنا في إعدادات NVDA التي تفيدنا جميعا ولازلنا في أول أو اختيار وهو تفضيلات وقلنا ان التفضيلات او البريفيرنسز معناها الاعدادات المفضلة لنا انتر او سهم خلاص هذه ليه فتحها سيان وتكلمنا عنها باستفاضة ووصل بنا الحديث حتى وصلنا الى المعاجم الموسوعه المعاجم المعاجم والمعاجم الصوتية لاحظ ان كل حاجة في تفضيلات لم يقل فيها شيء يعني هذا. في سكت. سكت. سكت. إلا. في المعاجم قائمة فرعية. إلا المعاجم الصوتية قال قائمة فرعية. طيب ما معنى المعاجم الصوتية أولا ولما هذه المعاجم؟ آه المعاجم آه تخيل آه ال أو تعلم جميعا أو نعلم جميعا إن. ال إنه في اللغة العربية يوجد شيء يسمى القاموس أو المعجم والمعجم هذا هو عبارة عن عبارة عن الكلمات اشتقاقات ومعاني الكلمات العربية التي تختلف باختلاف اشتقاقاتها ولهجاتها يأتيك بالكلمة و. زي القموس المحيط والمعجم الوجيز والمعجم المختلف الصحاف وغير ذلك هنا بما أن القارئ هنا أو هذا البرنامج وظيفته أن ينطق أو النطق فبالتالي هو ماذا يعمل ينطق يعني يخرج صوتا هذا الصوت, هذا الصوت يريد ضبطا يريد ضبطا وظيفة قارئ الشاشة اللي قلناها في البداية هي آآ آآ وظيفته إنه يرى يرى الكلام ويعطي <تصفيق> ألف نطق بواسطة معينة واتصال معين يعطيه اليعطيها الكلام وهي تتكلم <تصفيق> ك بالضبط مثل الإنسان الذي يدور في باله كلام فيعطي ال ال الذهن يعطي اللسان إذا أرادت أن أتكلم تكلمت بلساني فوظيفة لساني وشفتايا أن يتكلم أو أن تتكلم هذا النطق له دور في فهم الكلام آه آه كل شخص باستطاعته أن يتكلم ولكن بصرف النظر أو بغض النظر عن أي لغة أخرى هذا يتكلم الإنجليزية وهذا يتكلم العربية وهذا يتكلم الفرنسية الكلام لابد أن يفهم إن لم يفهم الكلام فليس له قيمة لذلك نستأنس بقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم طيب استقم هذه لو ما تجلتش صح مش حتت فيهم صح ممكن نلاقي طفل صغير في الابتدائية او الحضامة او الروضة يتكلم او يتمتم بكلام بعضه مفهوم وبعضه ليس مفهوما يفهم عندما ينطق نطقا صحيحا او ينطق نطقا يوحي بمعنى كل الناس اللي صممت اهلات النطق وظيفة قارئ الشاشة انه يشوف الكلام بس لكن المشكلة في ال ال الآلة التي تتكلم الآلة التي تتكلم هي التي تختص ببرمجة الكلام وترجمته لي لتسمعه أذني ويفهمه عقلي عندما أريد أن أسمع شيئا وأفهمه هذا معناه أن الكلام جاء عن طريق صحيح أو من طريق صحيح من هنا أتت مسألة أو أو قصيدة المعجم كخدمة لذي جميلة ولذيذة وجليلة في من خدمات قارئ الشاشة اللي هو الناطق أو المساعد للمكفوفين أو قائد أو رفيق المكفوفين بيعمل المعجم المعجم بيخليني بيخليني وظيفته الأساسية ودي في أي قارئ شاشة وظيفته الأساسية إن لم أنا أسمع كلمة غلط أو يعني لو في كلمة مكتوبة بس هي مكتوبة صح بس قارئ الشاشة بجراها غلط قارئ الشاشة بجراها غلط لما قرأ الشاشة يجراها غلط، إذن فإن البرنامج فإن أنا كأهل لللغة العربية التي ينطق بها هذا البرنامج فهمت أن النطقة خطأ، يعني يا إما يشيل حرف، يا إما يبدل حرف مكان حرف، يا أي حاجة يعني. الفكرة في كده زي مثلا زي كلمة مثلا مشهورة جدا لما بيجي على كلمة مثلا الموثق الموثق تريد في أحيان كثيرة جدا يقول لك خد خطب ذلك لا أدري لماذا بدل هذا الحرف مكان هذا الحرف لكن هكذا الصنع الإنساني الذي يعتريه النقص في كل شيء لكن أنا فاهم إن هي موثقة حتى لو هي مشكولة أو حتى لو هي مشكولة طبعا هيقرأها الموثقة إلا إذا أنا رحت وعدلت في المعجم وخليت يقول الموثقة تاني افرد مثلاً أنا عاوزه يقول محمد خاند آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ عاوز يقول بدل ما يقول هو في الأساس إنه بيقول محمد أنا عاوز يقول محمد ل لما, لما لما لما لما لما أكتب له محمد وأكتب له محمد زي ما هنشوف لما يجي كل كلمة محمد تخلها محمد أو مو محمد خليها محمد أو أحمد خليها أحمر أو محمود خليه محمود كذا يعني كل هذا وارد كما إذا أراد شخص أن يبدل شيئا ما كان شيء هذا كل ما يخص المعجم المعجم خلينا نفتحه المعاجم الصوتية المعاجم الصوتية اه وهنا احسن صراحة الاختيار لم يقول المعجم الصوتي ولكنها معاجم تب ليه, ليه معاجم ليه معاجم قال لك اه قال لك لان نظرا لتعدد الات النطق المختلفة لكل لغة احنا دلوقتي النهاردة عندنا لكل لغة العضية لها اكتر من الات عندنا اكابيلا الانفوفوكس عندنا ال ال اللي هو طارق وكده وماجد عندنا في اللغة الإنجليزية عندنا eloquence وعندنا وعندنا أكبيلة برضو عندنا ال عندنا عندنا لغات كثيرة جدا يعني يعني لغات كثيرة جدا <تصفيق> مستحسنة وغير مستحسنة المهم أنها آلات مطقة هذه الآلات أصواتها تختلف باختلاف مصمميها كل الأصوات كل ناس كل شركة, بتا... بي... شركة بتبكر في تصنيم صوتها حسب كل لغة يعني لو بصينا مثلا لللغة العربية حنلاقي أن الصوت أن الأصوات بتاعة اللغة العربية متقربة في اللهجة ومتقربة في النبرة وفي الـ الـ الـ التمييز وهقول لك دلوقتي انا بقول كده ليه لو بصينا لكل اسلوب كل قالت نطق هتلاقي ان الصوت بتاع الالة دي ان الصوت نفس كل اصوات الالة دي اللي من نفس الشركة بتنطب نفس الكلمة الا اذا تم تصححها في هذا المعجم. جالك علشان تعدد آلات النطق وكل نطق النطق على أكثر من صوت ولكل لغة لذلك تم تجميع معجم إلى معاجم وسميت بالمعاجم الصوتية في شيء قبل ما ندخل إلى المعاجم الصوتية آه وهو آه الصوت آلات النطق العربية آلات النطق العربية في صوتين لا سالس لهما، وهو صوت في داف في الأصل أنا يعني إحنا على الأصل إني الأصل في الآلات العربية اللي من شركة أكابل مش يعني مم النظر أو بغض النظر عن إبصار إبصار هذا فيه صوت صوت ناس جوهر مسجلين شوية أصوات كده يعني شوية شوية حروف من أصوات كده مجمعينهم وبالعكس صوت مش عارف نوفل صوت مش عارف صوت مش عارف آدم صوت مش عارف من يا أخوي محمد إبراهيم حدث كده غريبة يعني الله مستعير يعني بن بمناسبة إبصار يعني قيل لي إنه يلتقط بعض الأشياء بالتشكيل ولكن حدثني أيضا بعض المتخصصين الذين يعني يبغضون هذا البرنامج نظرا لنظرا ل ل ل ل ل تمويله نظرا ل... نظره غير مجاني ولم يتاح مجانيا أو لم يعني يستطيع أحد أنه يعني يخلصه من أن يخلصه من, ال... من الدفة فحقد عليه وأقال الله أعلم هل هذا حقق أم غير ذلك قال إن هذه الأشياء مبتكرة بشكل إلكتروني دقيق جدا وذكي جدا يشكل بعض الأشياء ويخطئ في بعض الأشياء، يعتريها أيضا النقص، وهم يشكلون أو يعني قد شكلوا معظم الكلمات التي معظم الكلمات التي يعني يعني يستحسن لل يعني يستحسن العربي أن أن تكون مشكل حتى يعني يراغبون في شرائها. بالنسبة لألات النطق اللي هي اللي أتيحت إلينا وأتيح أن نسمعها صوت أصوات أكملة اللي هي برعة بصراحة ويعتبر لحد الوقت هي الأصوات الأفصح في اللغة العربية والأقرب إلى البشرية في صوتين اثنين تلهم في صوت اسمه صوت سعيدة وصوت يسمى صوت سلمة. هذا الصوت صوت سعيد هذا صوت إلكتروني الأقرب إلى الإلكترونات والله ليس عندي الآن لو عندي لاستمعتكم ياهو ولكن ليس عندي لأنه صوت يبغضه الكثير نظرا لأنه يخاطب الإنسان بشكل أنه يعني تحسبه أنه إنسان آلي يعني وأضف و... يعني... إلى هذا أنه صوت رديء جدا أ... أ... أ... يعني... ومع هذا أحبه الكثير وأبغضه الكثير يعني سيئا يعني... يعني انقسم الناس فيه فريقات <تصفيق> لا نستعلم أ... فيه أ... أ... صوت سعيدة مثلاً إيه؟ يقول لك إيه أ... على الشامله كده يعني ا اختياره كتاب يقولك ايه؟ اه يقولك اه يقولك مثلا الملكيه يقول لك يقول لك القرآن الكريم الخطاب كده يعني الصوت اقرب الى التحدث شفت الافلام الكرتون كده يعني يعني صوت بغيض شويه يعني عشان كده ما يعني الكثير يميلوا الى سلمة نظرا ل قريبة جدا جدا يعني لم يكن بشكل كامل للصوت البشر هما ده طبعا كانت آلة تسمى برايس بيتش عندهم ثم طوروها إلى أكابيلا وبعدين طوروها إلى إنفوفوكس وصنعوا من, هذه أو من هذين الصوتين أصوات بشرية رجالية ونسائية فصنعوا من سعيدة صوت صوت رجالي ضخموه حتى سموه نيزار ولم أسمع نوفا وآدم حتى أحكم عليهما لكن هما كانوا في التليفونات القديمة النوكيا اللي هي توكس وكده وبالسبيك اللي هي الاني تهرد وسبعين والكلام ده وي خمسة و فيما كده في صنعوا من صوت سلمة صوت ليلى وصوت يوسف وصوت صنعه من سلمة اصوات, أيضاً أصوات صوت نسائي يسمى ليلى الذي نسمعه الآن وهو اقرب الى الصوت الرخيم اللي هو يعتبر قريب جدا من المراحة او الشيء المريح اللي في مفهوش في شيوخه او في عجاء يعني شيء من العجز او شيء من الكبر كبر السن يعني في لاحق ممكن نستمع إلى هذه الأصوات نظرا يعني لا هي ليست عندي ولكن ما عندي إلى صوت ليلى وسليمة لأنهما هم هما يعتبر أحلى أحلى صوتين صراحة غير كده الأصوات كلها مصنعة ومبتكرة وليست فصيحة وليست أيضا لا يعني الأذن بعض الأذن أو بعض الأذان لا تستسيقها يعني لا يعني لا تريد خصوصا الذين يريدون سماع اللغة العربية بشكل مرتاح أو يقرؤون الكثير في الكتب اللغوية والعلمية نكمل بقى في المعاجم الصوتية ونفتحها بإنتر أو باستهميمين زي أي قيمة فرعب تفتح المعجم التلقائي آه المعجم التلقائي هو ما في المعجم التلقائي هو في المعجم, المعجم الصوت الحالي معجم صوتي مؤقت معجم صوتي مؤقت المعجم التلقائي إذن هنا عندنا ثلاث أقسام أو ثلاث معاجم يعدل عليهم في هنا المعجم التلقائي المعجم التلقائي ده اللي هو اللي هو بي بي الكلمة اللي انت بتعدلها بتنطبق وتنسحب على جميع آنات النطق جميع آنات أو أصوات النطق بالتحديد أصوات قلت النطق اللي شغالة به يعني مثلاً إنت شغال دلوقتي بقلت نطقة مثلاً Infovox ليل أكابيلا خلاص ليلى هتقول زي سلمة وهتقول زيها زي يوسف وزيها زي نزار وزيها زي رين وزيها زي أي حد من أكابيلا من أيلة أكابيلا طب نجنع البوكوليزر لا خلاص ماليش ما دعوه في صوت في معجم آخر اسمه معجم سانتيحيل اه أنا دلوقتي مثلا بفضل صوت ليلى خلاص يفضل أن أعدل على ليلى وأطرق الباقي فنجدع بالأصوات التانية ما ينطبق عليه ينطبق على غيره معجم صوتي مؤقت معجم صوتي مؤقت هذا معجم للمعدلين يعني مثلا دلوقتي أنا بالعمل ألعب أعمل ألعب, ألعب في الكلمات مثلا عمل أجرب و و و و كده وشك فمثلا إيه عاوز, عاوز ألعب ألعب في كل الكلمات لأن المشكلة مش في التعديل ليست في التعديل المشكلة إن ل لنظرًا ل ل اللغة العربية اشتقاقاتها كثيرة وفياضة كل كلمة ممكن تيجي تعدي الكلمة تطغي على كلمة أخرى يعني مثلا لو انت تيجي تعد الموثق ممكن تيجي مثلا ال, ال, ال, ال, ال, ال الواثق أو ال مثلا وتبوز الدنيا والبوص يعني يعني لو لو جت مثلاً المؤثق والواثق والمؤثقون الثقة يعني إيه ممكن تطغي على كلمة أخرى تطغي على كلمة أخرى وزين شوفت وقت إن شاء الله يعني كل ما ينطبق على المعجم التلقائي ينطبق على المعجم الصوت الحالي ينطبق على المُعجم مُعجم الصوت مؤقت ده بيفيد لما أنا أقعد أعدل في الكلمات والتَّكَّم موافق أعدل في الكلمات والتَّقَّم وافق أعدل في الكلمات والتَّقَّم وافق وراح أجرب في مستندات وشوف هالتَّقَّ إزاي وكده والآخر حسيت ان انا لبحت كثير خلاص لما جيت قفلت البرنامج وفتحته تاني كل ده يروح خلاص اسمه معجم صوتي وأقت وما المعجم التلقائي ومعجم الصوت الحالي ده ايه ده لا ده خلاص معاك معا على طول إلا لما تلغيهم أو تعدلهم طيب تعال نخش على معجم الصوت التلقائي المعجم التلقائي أو المعجم التلقائي اللي, بي اللي بياخد التعديل الكلمة الجديدة على كل الأصوات بيخلي كل أصواتنا تنطق كلمة جريدة أو الكلمة جدًا معدلة ونشوف كل ما فيها هي في نفس المعاجم التانية أو في نفس الأقسام الثانية لا يعني ما فيش حاجة إلا الفرق ما بينهم فقط في التأثير التطبيقي. المعجم الافتراضي محاورة مدخلات المعجم. بيقول لي المعجم الافتراضي محاورة حلو تعالا بقى بقول هنا ب... هنا أول أول حاجة قبلتنا مدخلات المعجم مدخلات. المعجن ومدخنات المعجن دي عبارة عن قائمة بها كل الكلمات التي تم تعزيلها من قبل المستخدم يعني مثلا مثلا مثلا يعني دي قائمة هي فيها كلمات معدلة أدماين أدماين أدمن يعني مثلا بتصفح اسمها أدمن فبتجي الكلمة الأصلية أصلا بتقولها أدماين ده كلمة جليزية معاين بتقولها أدمن بع إن سلام يقل يخطئ في الإنجليزية أيوة طبعا يا أخي يخطئ في الإنجليزية إيه المشكلة ممكن يخطئ في الإنجليزية يحط حروف مكان حروف زي ما أنت سمعت كده admin admin يعني الكلمة الأصلية admin بتقولها admin دافتراضيًا فيها كده بتقولها admin طب ازاي هم اللي صمموا ال الآلة دي أخبياء لا مش أخبياء اللغة لعا. اللغة أي لغة في الدنيا لاحظ إن ده صنع صوت متكلم إلكتروني أولًا وأخيرًا وارد انه يكون فيه خطأ اي حاجة في الدول في سرعه البشر لها اخطاء او فيها اخطاء يعتريها النقص والكمال لله وحده يعني معلش تمام تمام تقريا شيء واحد من 453 عندي 453 كلمة في المعجم هنا في معجم الصوت الافتراضي المعجم الافتراضي بتاع انفري معدله اما من قبلي واما من قبل اشخاص اخرين المهم انها عندي 400 وكسر كلمات تم تعديلها وتم ليتم نتقها نتقن صحيحا يوافق ذهن او اذن المستخدم طيب ننزل كلمة تانية مثلا نوع منوعة تعطيل اه كلمة منوعة نوع يشوف منوعة بص كلمة منوعة يشوف انتها داي نوع نوع نوع نوع نوع نوع. نشت انه مش تقول ملوعة لا نوع نشت انه باكل الميم كده يعني باكل الميم فهمين نشت انه كنو انه تشين انه دي عامله زي عامله زي اخويا اللي دي عامله زي, زي, زي الراوم بالحاجه دي ها <تصفيق> <تصفيق> زي الكلمة ممنوع. اه مثلا لو جيت اعدل المنوعه دي وجيت كلمة ممنوعه دي ممكن يبوظ الدنيا مملة بيلت لكن يعني يقدر الله سبحانه وتعالى المهم ان الكلمات في السياق والمعنى في طن الشعر المهم ايوه منوعه الطافيه طيب مثلا ف ج جئنا على جئنا على كلمه منوعل وعدلناها وهنشوف ازاي دلوقتي بنعدل في الكلمات وجئ المستخدم عدلها وخلاص هو عدلها واتك اوكي خلاص طيب نيجي على كلمهني مثلا تفضيلات التفضيلات التفضيلات تفضيلات هي الكلمه اسمها تفضيلات لكن هو ما هوش عارف الحرف من هون اللي ساكن ولا ولا طقها كده بايه بشكل يعني الافتراض بتاعه يعني حسب ما تيجي معاه هي مع كلم التفضيلات باشتقاقها اللي جاية كده هو بنفس ده كده تفضيلات خلاص كل الأصوات بتاعت ألف النقط لا كده بيقول كده تفضيلات وليلى بقول تفضيلات وسعيدا بقول تفضيلات ومهدي بقول تفضيلات والنزار بقول تفضيلات كل دول بقولوا تفضيلة ماشي طيب السبوع السبوع تقطي السبوع السبوع أفهمني أنا إيش عارف إيه إللي إيه إللي فيها بصراحة إليسا إليسا تقطي لازم هذا اسم الصلاة لازم لكن هو يعني لما أخذ المعجم أخذ بهذا ال لانستان هي ال اسمها إلي إسمها إليسا ليس إليسا طب إل إل إل إل إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا إليسا كان وخلاص يعني إليسا لكن لما جت البنت هذه ال ال المستأن الم المطربة هذه وكان المسمى إليسا فطبعا ال الكلمة لما كتبت باللغة العربية أو يعني است استعربت فطبعا خلاص يعني بدأت إن هو ينطقها بالشكل ده إليسا خدت بلاك إليسا طبعا <تصفيق> المستخدم عاوز يعني عاوز يعني لما يمر اسم البنت دي أو اسم السيتي دي أو اسم المطرب دي ولا ولا إلية إلية إلية فبيجيب لك الكلمة الأصلية وبيجيب لك الكلمة المستبدلة منها اللي المعدلة تصطيبات تصطيبات تصطيبات يعني لو أنت بستطع البرنامج يوصل لك تص طبعا طبعاً دي الكلمة معربة يعني هي ال ال اسمها ستة بالإنجليزية فتعرف الجماع على بتوع إحنا إخواننا العرب الله مستعان يقول لك ولاك اصلا ولاك التصطيبات تحرك كده ايه نظام كده يعني هقول لك نظام عفوه بتحصل تطلع يعني ايه خلاص ولاك التصطيبات يعني حد المستطبة البرامج المسطره في اسمها البرامج اسمها البرامج المثبته او المهيئة او المفروضه او المبنية او المنصبة يعني يعني لان هي البرامج اسمها ايه جاءت من كلمة ستب باللغة العربية أو باللغة الانجازية تمام؟ المهم تعال نشوف مثلا كلمة زي دي مثلا اتعدلت ازاي نمشي بالتاب كده بقى بقية كيفية التعديلات نبقى لهذه القائمة في الافتراضي بتكون القائمة دي فاضية في كل المعاجب نمشي تاب اه قال لي اضافة قال لي اضافة اضافة يعني ايه اضافة هيفتح لي لو دغطت مصطرح هيفتح لي نافذة يقول لي اضف كلمة جديدة تعرف تها؟ إضافة مدخل للمعجم، الكلمة الأصلية تحذير. إضافة مدخل للمعجم، الكلمة الأصلية تحريف. يعني بيقول لي الكلمة الأصلية دي يكون المقصود بالكلمة الغلط اللي أنا في دماغ في ذهني أنها خطأ. يعني اللي انا في حسباني أنا أنها خطأ كمستمع لأهل هذه اللغة. سواء الكتة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية. تمام؟ طيب نمشي. هنقول بالكلمة الأصلية نحطها هنا بأصلها. إما ننسخها بجا إما نشوفها زي نكتبها زي ما جالها وننكتبها زي ما بقينها بالضبط ونكررها نشوفها عشان إيه ما يفوت باش غلط وهنا تاب استبدال بتحيير فيلم استبدال بي يعني هي هيبى التبديل إيه هيبى الكلمة الصحبة اللي انت عاوز نطبقها إيه لما يجي على الكلمة التستيبات دي يقولها إيه كده يعني ملحوظة تحرير خالٍ. ملحوظة. طبعا لو انت عاوز تحط ملحوظة او تعليق ما ما أعتقدش بيفيد. حساسة لحالة الأحرف ويجب تحديد غير محدد. ده علشان اللغة الإنجليزية اللي فيها حروف كبيرة وصغيرة والكلام ده فيه اشتغالات كبيرة. النوع المطابقة جميعاً. اي مكان ذل اختيار محدد. النوع المطابقة. ما أعرفش إيه النوع المطابقة. دي بصراحة دي حاجة استحدثت في إنفاذ الجديد كل الكلمة ذل اختيار مح... محدد. كل الكلمة ذل اختيار محدد. كل الكلمة. أي مكان ذر السيارة محدد؟ أبيع قياسية بر السيارة أي مكان أكل السيارة. أي مكان محدد؟ مكان النوع المطابقة. النوع والمطابقة. يعني مثلا يعني ينطقها ااا ينطقها بأي شكل يعني هل ينطق الكلمة دي أينما كان أي مكان يعني. أي مكان يعني يعني يعني في أي وقت ينطلب الكلمة دي ولا؟, ولا الكلمة كل الكلمة زي السيارة ولا الكلمة كلها بشكل كل الكلمة بشكل كلي ما أعرفش يقصد بدأ يبرضو يعني هل يقصد إنه لأن شيء هذا الشيء لم يجرب قبل ذلك لم أجربه أنا أصلاً. لكن الأصل إن أنت بتحط الكلمة الأصلية والغلط وال والمستبدلة الصحيحة. تعبر قياسية بالأسئلة. <تعبير> في مكانة <تعبير> أسئلة <تعبير> محددة. وأعتقد أبل خص هذا خص باللغة الإنجليزية بشكل أكلي حرية. خلاص موافق. خلاص موافق بعد ما بتخلص بتفوت موافق خلاص أو تتكئ أنت بتضاف للقائمة ولذلك بقول لك أبرز مدخلات للمعجب. <تصفيق> خلاص هنمشي تاب إضافة, إضافة خلاص إحنا خلاص خلصنا إضافة إضافة تعديل, تعديل لو أنا حاطت حاطت حاجة حاطت لو زر. أنا حاطت الكلمة دي مثلاً أنا اللي مثلا منوقف على الاسماء إسماء ثلاثي المعجم قائمة تصطيبات تصطيبات تصطيبات دي ولا تصديادي لو أنا عاوز أعدلها عاوز أعدلها مش عاوز أضيف جديدة عاوز أعدل الكلمة دي عاوز أعدلها عاوز أعدل حاجة في حسيت إني, إني إني مثلا يعني حسيت إني غلط حسيت ان النقط دي غلط عاوز اعدل فيها يعني عاوز اعدل عايز اعدل يعني عاوز يا اما اشكل يا اما احط مسافة يا اما اعمل اي حاجة مهم يعني ايه يدوس على تعديل بي. تعديل بحط تعديل كده ادخل تعديل بقى ونشوف الدنيا تبقى ازاي الكلمه الاصليه في تحرير تصطيبات محدد تصطيبات تعال شوف كتابها ازاي ت ت ص ت ص ت ص ت ص ت ص يا ب ألف تاء خلاص هو كتيبها من غير تشكيل تعال شوف ايه الفرق في الكلمة ال غلط استبدال باي شوف بس عاملها ازاي تاء صاد تاء صاد تاء تاء صاد تاء صاد تاء صاد تاء صاد صاد تاء صاد تاء هنا بقى اللي لما لما مشيت بالأسهم لما مشيت بالأسهم ما نافش التشكيلات دي لما مشيت بقى بالايه احنا نتهجج ايه نتهجج الايه بمؤشر الاستعراض طبعا مؤشر الاستعراض احنا عارفين مؤشر الاستعراض اللي هو بيستعرض بينا الحروف من والكلمات من غير الأسهم اللي هو باللوحة الأرقام الصغيرة الصغيره اللي الحصبة. هنعمل شيفت و1 في لوحه الارقام اللي قال لي يسار هكلمك يوساردي لا يوجد يمكنه يوساردي يوساردي يوسار هي اسمها يسار بس طبعا يسار او ياسر او ميسر ممكن يعني لو عدلت كلمة يطغي على كلمة اخرى ينطقها بشكل كان مفترض ان ترجع صحيح فعشان عاد فعدلنا فيها فممكن انتم كلمة التانية باشتقاق الثاني غلط ماشي تاء خلاص هو كاتب التاء نعمل نعمل حرف 2 هنقرا التاء اثنين لوحده فا. شفت اثنين دي معناها ان نروح لبدايه الايه حروف زيهم كده صاد صاد ص زي ما هي طاء طا. كسره فعشان لما جه قال تص طيبات فقال لك تصقيب حط كسره على الياء ياء باء الف تاء اذا يا أخوانا انه حط كسره على الطاء فبدأت بدل ما كانت تصطيبات بقت تصقيبات دي مش حضرت حالة الملحوظات حساس لحال في الأحرف في ملابع تحديد غير محدد. حساس هي؟ إنه المطابقة تعبير قياسي, تعبير قياسي هو عملها كده وحر لكن هي في الأصل تبقى أي كلمة أو أي مكان دي ولا ي. موافق. موافق وإلغاء. هابي لعدل أي حرف دول بيتعدل والتك الموافق بيعتمد التعديل الجديد. إلغاء في. هنا. إزالة ممكن أشيل الكلمة أصلا على بعض خلاص أنا مش عاوز. لا تقول لي كده وانا كده ارجع لافتراضيتك اعتبرها كلمة زي اي كلام بتقول خلاص انسى. انسى الكلمة دي لا اصل ولا تعديل موفق زر خلاص إلغاء نطلع اه اه اه اه لكن هنا كلمات كثيرة جدا موفق زر موفق زر موفق زر إزر تعديل إزر مدخلات المدخلات نكمل في المدخلات مثلا لان ما ينطبق شرحه على هذا ينطبق على هذا هشام هشام هشام قاسم هشام لما بيقول كلمة هشام بتكتب بالحروف الانجليزيه بيقولها كده هشام هشام هشام تعبير قياسي H E S H A M قصدي H E S H A M لاحظ ان تعالى نشوف هو ازاي H E H E هشام H E s h, h a m اوكي يلا نكمل ده h i e h a برضه ماشي h e h a a ااا يعني هنا الفرق بصي الفرق ايه انه حط هنا كان بيقول هشام هشام هشام هشام حطت هنا هنا المفترض انه حطتها بايه المره واحده وهنا حطت في الكلمه المستبدله عشان يقولها هشام بايه يدور فيها كده اللي هي ايه حطت 2a ماشي بعد فيستو الh التاني ايه <تصفيق> بص ماشي نكمل بقى في المدخلات الموجهه ننزل أنا اللي مستني تحت في القايمه دي تاو pohd دوتيل كول hd كول يعني بيقولها بيقولها بطريقة يعني شوف شوف بيقولها ازاي مع ان ده كلمه انجليزية وهي لغتهم يعني بس لغه القوم لكن الله مستعان ماشي صاحب هذه الكلمة يعيّع علم أنها كل HD فكل معناها مكلمة HD أو محدثة HD يعني بدون العالية ماشي هو عملها كده طب تعالنا نشوف مرضو إيه اللي حدث بها بس خلنا في الكلمات العربية أفضل عشان يبقى الكلام أوضح يقول لك إيه خلي بالك خلي بالك أي كلمة بالك دي بالك دي يعني بيقولها بالك بالك بالك اهو عادي بالك ماشي طب بس في الكلمة الاصلية المستبدلة عملها ايه با انا بتهجب الحرف البتاعت الاستعراض خلاص عرفناها مش هنبدو نكرر با فتحان اه بدأ يحط تشكيل هنا خلي بالك ال لان كسه بالك كاس فسيئة منقضة بس كده فصلة منقضة دي تبع المعجم مش ندعو بي ماشي بيبا بالك بالك حطت با حطت فتحة على الباء وكسر على الله ارحنا ارحنا نقط آه في لما بيجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمة الرحمة يعني طب عدلوها هالزي او صاحب اللغة عدلها هالزي أقصد صاحب مش المصمم قلته اللي اللي المجتمع اللغة المستخدم نفسه شخص أناش اللي هو مثلا أنا أو أنت أه الرحمة الرحمة يعني طب فاا عدلوها هالزي أو ال أهل ال صاحب اللغة عدلها اللي الرح مين مين فتحة فتحة الرحمة لا الفتحة اللي فرق ايه حط مين على الفتحة ربكت الرحمن بس <تصفيق> هنا ابتكاريات كده يعني مبتكارات كده عشان خاطر يعني يصيع على ألف النطقة عشان يعني على البرنامج عشان هي دي المقصودة يعني مالك مالي جي كده ده كلمة نجلازية شرحان شرحان واحد اسمه شرحان بتقول عليه سرحاء مش عاجبه كده الضيق فحطى سر حياة خلاص. ملاك نعم واحد اسمه ملاك ملاك هو وصح ملاك بس بيقول ملاك برضو هو شكله. خطايا خطايا طوفى خطايا خطايا. خد خد طوفى خد خد كل الحاجات دي كلها ايه عطوش طالعين كل الحاجات دي كلها يعني ايه بربما ت تتعب في اشتقاقات اخرى واحنا بنقرأ في كتب متخصصة فتعمل مشاكل فبس ما كلمة تنم قبيله تصغير قبل بيقولها كوبيل طبعا هو كل الحكايه انه هو حاطط على الباء وخلاص مصاحب. مصاحب مصاحب مصاحب برضو تكبير تكبير تكبير ولك تكبير وعجله يعني المشكلة انه ان في حاجات الاصل انه ما حدش يدوق على الكلام بتاعها هي على شكل خاطر ده صنع بشري والفهامها زي ما هي كده وخلاص يعني ما يعني هي تفرق في المتخصصين للغة يستخدم يستخدم يستخدم يستخدم, يستخدم, يستخدم كده يعني برضو الشكاقات برضو مناش فيها وهكذا كل القيمة بالطريقة دي لحد ما في حدا ولكنها, ولكنها طق هاي طق هي hey, هاي برضو حتى سبحان الله اه... هم بينطقها احيانا كده وأحيانا كده اللي هي مرحبا بال أو أو أهلاً بالوال يطمئن يطمئن يطم يطمئن يطم يطم يطم يطم يطم يطم يطم يطم يطم يطم حول قدر الامكان التي تقدم التي تقدم الترقيم في مكان 4243 من 4 يعني يعني هي الفكرة كلها بكل الحاجه نضغط إلغاء طبعا خلاص هنخرج من القائمة دي خلاص كده خلصنا مع ادخلت مستوى نطق الرموز وعلامات الترقيم اللي هي بعد المعاجم الصوتية ودي فيزا بصراحة برضو تم استحداثها علشان خاطر اللي عاوز يعدل في رمز معين. نقطة الرموز عارف مو هذا؟ ترى الرموز قائمة. الرموز واحد من. لشي دا دا على الترقيم بتاعت اللي تحط على الحاس وده اللعب فيها من الخطورة بمكان من الخطورة بمكان يعني ممكن اللعب فيها أو دليل فيها. لا يفضل إلا لأهل التخصص الذين يعلمون إن التعديل ده هو هيعود عليهم بالنفع أو بالضرر لأن مسافة مثلا دي بيعتبرها علامة ترقيم ولا يفرى مسافة دي في اعتبر إنها حرف يفرى استفهام حرف ولا علامة الترقيم ولا إيه الضبط يعني مثلا.. حاجة مثلا.. دي كلها علامات الترقيم دي علامات دي الترقيم زي المواجهن بالضبط بس اصله المعجم في في في البرنامج يعني محدش حدش لا هي موجودة في ده اصل وديت من كولدر تريد مارك من دي كلمه في حاجه في, الحط في الأبحاث كان بس مطبق علينا تحرير انتاجيه السدال بتحرير تايم محدد كوبيرايت عاوزين لما عاوز لما يمر على الفصله المنقوطة يقولها كوبيرايت ولا فاصله منقوطة المهم يعني خدت كده لا ثانيه ماشي هو حاططها كده بتاع المصمم البرنامج عامله كده طبعا لو انت استبدلتها حاجه ثانيه انت انت الجاني على نفسك او انت اللي انت المتحمل النتيجه إلا إذا كنت إذا إلا إذا هبت وعدلت مستوى صندوق غير ماتي بعد مغلقة مستوى ينطقها يعني ففصل من قرط تتنطق في معظم الأحيان ولا في كل الأحيان ولا في الحالات معينة إرسال أرقام شعيرية لآلة نطق صندوق غير ماتي أبدا مغلقة إرسال أرقام شعيرية لآلة نطق صندوق غير ماتي أبدا مغلقة هنا طبعا لحظ احنا كنا في اعدادات الصوت كان بيقول و في اعدادات الصوت كان بيقول الصوت كان بيقول, كان بيقول كنا لقينا مستوى نفق الرموض نرمز علامات الترقيم بعض وكل معظم ده كل علامات الترقيم لكن هنا بقى بكل علامة على حدة تعليلها على حدة اما انك تحط حاجة مكانها يا إما إنك تخليها بعض ولا كل ولا معظم يا إما إنك ت... دي... دي هنا برضو حاجة الأول مرة أشوفها بصراحة في ال. مع رش يعني إيه برضو سلف الرمز الفعلي لآلة النطق دائما أبدا, أبداً ولا. مادونا متق. مادونا متق وين فقط. مادونا متق الرمز لا أجرم هذا لأن التعديل قلت لكم إن التعديل في هذه الأشياء تعديل في قواعد الإملاء والقراءة بتاعت البرنامج قد يضر بغير المتخصص فيها. ايوه هنا إضافة لو انا عاوز اضيف رمز وعلامه ترقيم مستحدث موافق إلغاء الغاء خلاص نطلع منها طيب تعداد تعداد آه. وهنا بيث القصيد وهنا إختصارات تخصيص اختصارات NVDA وهذه يعني يعني يعني يعني يعني وهذه يعني أو يعني تحتاج إلى درس دسم بل قد تتعدى إلى دروس لأن فيها عين استخدام إنفيديه ليس فقط في البرنامج وما يخص البرنامج بل ما يخص الكمبيوتر مور يعني مهمة جدا ينبغي أن نعلمها وهناك فروقات ما بين آلة النو... ما بين ال ما بين ال وال... واللاب طبعا كل ده هنعرفه ومش بس مش بس الكلام الكلمات يعني مش بس مش بس اختصارات إنفيديا فقط كل ما يتعلق بدعم إنفيديا من برامج له اختصارات هنا محطوط هنا في هذه النفذة وليس فقط هذا فحسب وإنما يمكنك تعديله يمكنك يمكنك حذفه ويمكنك أن تفعل به أشياء كثيرة كل هذا في حلقة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى